أصعب حاجة لما تحس في يوم بالحاجة وانت معاك معاك مش نقصك حاجة أصعب حاجة لما تكون هربان من حاجة وانت بريق بريق ما عملتش حاجة أصعب حاجة لما مش نقصك حاجة أصعب حاجة لما تكون هربان من حاجة ده بريء بريء ما عملتش حاجة لما زمانك يبقى ماضيك وما فيش حد يحس بجرح لما الجرح يبكاني. والاحزان تسكن في ما لمحك لما زمانك يبقى مضي وما فيش حد يحس بجرح لما الجرح يبكاني والأحزان تسكن في ما لم لما يضيع منك مانة لما لما تحب بكل ما فيك وتبقى لبك لللي هويته يجرح قلبك ويخليك تندم إنك يوم حبيته لما تحب بكل ما فيك وتبقى لبك لللي هويته يجرح قلبك ويخليك تندم إنك يوم حبيته لما يضيع منك ما لما يسيبك أو ينساك لما يكون الخير جواك خايف يظلم ناس محتاجه أصعب حاجة